i e sorry. محمد الحمد الله, <تصفيق> الله يشهد ان في مدحي محمد ورموان والله يشهاد ردت صبا يا عيني صبا يا روحي صبا المستاما تصباً يا عين يا روحي